قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا الحورس قال الرجلا وبيانا لي النبي صلى الله عليه وسلم هو على منبر المركيز وهو صارم أترى في صلاة الليل صلاة ليس في حجر ساعة قال الحورس ما تنا ما تنا ولا بويه فإذا خشى أحد في مكيمه فتبقى صوحة صوحة الصلاة واحدة تمت تكلية فوتر وتر لله في سنة ما صلى وعلى الله تعالى والحاو يقولك إذا ايضا علينا اخر الصلاة ونفسرات جل اخر بالليل هبينك ووترا وعلى الله تعالى وعلى عاشة رضي الله عنها قال اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الاؤتر لذي الليل هبينك اول فيسي وامصلي برد فيسي واخري اخر هوت صبح أنا بعد العشاء وقبل اللوضاء وأنا متصفح تعسدينا العين تحجيم قطب دعابة يسوق تعسيةين يا ذاري الصلاة بالصبح من قطب دعابة صبح ففجر كده وشين صباح بالصبح ورقة تكتو الوقت يجلس ويا مين لا أبو أحمد لو حلو قطع الصبح ما فجر في يا فجركم مرقأ وبشوية. الورقار طويل وحيلة. فجرت ما شنيز يا صلاة الصبح إنت أوضح حيس تفشيلة. إنت أصبرك في قبيلة. إله عوريا ع... إله عوريا عايشية أي سعيد زين. وعلي عاشد الله تعالى على قلبك رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم يصليكي كذا. من الليل حنين كثلاث عشر فجعة الصبحية تورق عظم تكن جل وتر وقول تنجي من غارتك بخمس شنبو كوة لا يدنس المخري سنجي في الشيء امت لمورا خري سنجي الله في آخر عثمان غضب بيسموه يا على سيدك عابر خد كله شمت كبد بيسو وتر وخد بيجي وياه وقبلت صور هاي يا أيتها ودم واي باب الذكري الذكري للأخير والباب يهي عقل الصلاة صلاة دمرت على صحابه صلاة دمرت يلا قبحوه ذكري للأخير والباب يهي عبد الله صلى الله عليه وسلم عبد الله صلى الله عليه وسلم أن رفع الصوت أذك وكل وقعد بذكري ذكري حين وقت يصرف الناس وضفع يكبحان من المكتوبة واجبكة كان وحوها على أهد رسول الله وقت رسولك صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس سفري كنت وحانها أعلم كي أغانى مرطة لنصرف مرطة كبحان بذلك أدنك أصلك أغانجر إذا صنعته مرطة وفي اللفظ اللفة كلا وحوها ما كنا مناحين عرفكم جرم إن غضاء وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبيري بير مو عليه معلوم حويه اقصى قرن وقاعد ديس اللي غلو دواءه وها وخطي دبي بركاده في الصلاه الفضاحه في الصلاه تقول في اللغه بوخه ديس اما حديث على سري ابو شاهر ابو رحمة الله تعالى عليه ابو شاهر دي حاييد للتعليبه يا حاييد والدك كول او دك لا برييد حاييد ما حاي واحد مرتبه صحاوه مستمر بقو داي حيد لليه الدك دك مرتي الله تعالى بهتوها هلنا af iyo xigti kooban oo saxaabada iyo magluulada uu noolay sallallahu alayhi wasallam ay la sameeyay oo dadka baray weeyo amarta salaad dalag dhuxul iyo aphyartiisha لا wiisga akhri sala yassliga hoos wiisga wiisga akhri yamna qurqadmayi waxa uu qayb bay rahay amarta way ila hoos dhiga taadigu ma la hoos akhriyo amar walba dadku ku fufan روح يبرك عطاسيف، إيه، رح رح يرفع لك عصوف وها ما قو كاسيف، سعليم دكتور الجرايبي يحيي البركة، رح جري، صافو جري سلطاتك بحبنا ياها، هيسو دكتور وحور الله عبد عبد الله تعالى عنه رفع صوت عطف وقره قاد بذكر الذكر الحين وقيا مصرح الناس ويكبح من المطهور جواجبك كانوا يفعل وقتها سنعاه بن الله وقت رصفه صلى الله عليه وسلم عبد عبد عبد صحيري قمت هذا إذا صرف ومرقه يكبح لذلك كانوا خاصة عن كيء غجري ثلاث في حين إذا صيغت ومرقه أبق الله وقال لفض اللفض اللفض ما كلنا عبد عبد عبد الدباء والصلاة الرسول اللي صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم سبب ويتام كذلك إلا أبو التخبير التخبير طبعه برنجر ليه اللهم والحديث كريم سنة صباحات اللي يلقى على القراءة الذكرية للجهة ولكن سنة معها لديه وحاول أيام واختياز للتعليم هي بثال الضرية مديرا وقوضنا بثال الضرية أخرون وقع ذي فأخو أم غلالي أم كنت إذا في مرة برتينا ولا جت ولا ولا يبا خاص بس يا حرصته يه المغيرة المغيرة من الشعبة برقا صحوية في وحريض وهاي قال وحوري أمل علي وحري لي المغيرة من الشعبة في كتاب ورقدوا إلى معاوية معاوية وقره أما الرسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحيد قيدهم في دور كل صلاة بصلاة كسباك لا شيئا مكتوبة ولا واجبي عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ملكوره الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم الله مالع لا واحد يدي كرامتك اللي ما عبيته أحد يحصه ولا ما بيه واحد يحن كرامتك اللي ما مرعته واحد يده ولا ينفع ما أفعل الجد هو أن تنوره صحيحكا منك حقايا الجد هو أن تنوره صلى الله عليه ثم وفت واب بغلي وزيارتي بعد ذلك إنت أكد على معاوية المعاوية فسمعته واب بغلي يأمر الناس تصدر أمر يدباني في أركس وفي اللفظ اللفظ تروحوها كان وفايا الهاكين لهي عقيل وقال عقيل وان ويري وقال ويري وإضاعة المال ما قال ضيعة وفتخبت السؤال سؤال شفره وكان وفايا الهاكين لهي عن عقوق الأمهاتي فهو يوليك ورطة صحيحية العقل قل قلوه وعيد البراتي كبهى مرسل وقعصه وملء وهاتم وملء اذكال وملء جديده ففض حقوق اللي اللي قلوها اذكاله وهاتم يكانه حقوق ورحين كانوا يغاهم لحيش هينتين وحاولوا يجب في جياتيات اللي اللي اللي حكبين ورطة صحيحية الصلاة ومثل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله لا مانع لما تريد ولا معطي ولا ينصر من الخليل صلى الله عليه وسلم فهمه الحقيقي قلت اني غفور كريم وقال ولي ولي ما لا لا يجب صلى الله عليه وسلم قرآت يا سنة أبو السعيد السبب في مال إله أريد الحجر عسقلاني في التقليل تهديم حتماني في قائم كاسيو بلقنا سبحان خاصة بلقنا نحن حتى أيها التابعين سعروا بحي التابعين سعروا بحي الطبقة الكبرى هي الطبقة هي الطبقة الصفرى باقرة وين بوقرة نحارة بوقرة بوقرة نفوق ملا بوقرة نفوق ملاشين وين وكارو في نف في نف ذكره الله الكارو حايل بسلا وري سلم يلها في بحية عرقيلا وقار ما تروح على يدي بحية على لحها وحاء وضفيرة فشة تين ثم بحية فريصو بحية ليدي ما يور وقت المال يا مال, مال, مال هي وكفرت السؤال سؤال شفرها بلا سؤال شفرها بلا لها بلا حق علمها بلا حين حولي يتطلها بلا حين إنه صحى الله وقفت الله هذه وهي وكارة في الهاتف إلا صلى الله عليه وسلم العقوب للنهات في عقل ونغضاء الضياش المولى منه واند البراتي كبقاه دراش الله وقاسه وبركة صحاوية لحما الأنبياء وبركة صحاوية أي صحاوي يا جاويه حقوقي بلد دي وملع وهاتل ملع وحوي قف حقوق دي لغله دي الامر وحقوق دي هاتل واكيرو واسفح الارض ليها وحقوقي سوق مرق صحاوي يا غورا لحير بحق اورا منو كيليدا وحق لاهن هل وعلى سمي المولى أبي بكر عبد الرحام الحارث بن هشام على بي صالح السمان على بي هره الله عنه قال فقراء المهاجرين ومهاجلين تفقر بودي أتوا رسول الله رسولك لأبي إبادا صلى الله عليه وسلم فقالوا حالي يا رسول الله رسولك له ذهبوا إلى التغير أهل الدفع ردك مالقمينك وصاحبك أو عنصارة بالدرجات العلاد الرجوي في سرصه والنعيم المقيم يالنعمل الله وقالوا حوري وما ذاك محي قالوا أحدا يصلي ويتكلم كمان يصلي سامي أتكلم يصومون ويصومان كمان الصوم سامي الصوماء ويصومون ويصومان كمان الصوم سلام لا ويصومان وي ويتصدقون ويصدقين لا شيء ولا لا تصدق ولا تصدقين هذا كاسيني جدا وهي تقول أحد ولا لا اعتقى حر لقى فقال رسول الله, الله عليه وسلم أفرأوا علّقكم ميني شيء شيئا الشيطين لكون أبطهر إليسي به الشيئ بل سباقكم إذا كبب ليسا وتصدقون كبب من بعدكم إذا كبب ولا يكونوا راهانا ذاحتوا غفر أفضلكي كفر لبردينكم حقي إلا إلا من غفروا ياني سراع مثل ما شيئا وقالي سراعكم قالوا حانا براها يا رسول الله يا رسول كلاهي قالوا هل تصدّحوا إله المتسبح سليسي وتفضرون ومتكبير سليسي وتحمدون وتحبديسي دور كل صلاة وصلاة استقراشنا ثلاثة وثلاثين ضربة صدّح لي وصدّر جير أيام بركة صحابي الله الله صلى عليه السلام قال أبو صار الحيغي فنجع المهاجرين مدقا هكا وحا يسكب حقا لدورة ايه و سوسي سخد رواد البرقود مخي مود رواد البرقود جدي دو غبرت الله يا الله اكبر يا, يا الحمد لله يا صبح يا صبح الاستوادي يي ايو فاعله مره الحمد لله يا صبح يا سبحان الله يا صبح يا صبح الله اكبر برقويه وايه قرب صالح الحي يخرج المهاجرين والمهاجرين فقراء فقراء إلى رسول الله لحص الله عليه الصلاة وقال فقالوا يا رسول الله الرسولة إلى أهيو صمع وين بغلان إخواننا ولا لحي يجي وين بغلان أهل الأبوال بالقمية والصحيح المتعال بما شئ فعلنا عالو صليمي ففعلوا مثل سيء وثيء فقالوا يا عباشة يتعونوا يا أهي وروا بركانوا يا أخي يا رباشة تصبيحي يا عيدة جاري سيئة لنا ها أنت يا رباشة وري له الرسول انت يري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كاسف فضل الله واله سبحانه يتي بين سياب يشاهد دور قال سمي يخير حدثوا ورشكه بعض اهل دين في بهذا الحديث فقال بركة أبو, ابو صالح حكوة فانسية ابو صالح فانسية يقول بركة الاسخوة صبح ربها الحد لله يا الله أكبر يا سبحان الله إلي صبح ربها الحكوة يهير سياغره وش فقال ابو حيوهي لدك يا رشاة اهل كيب بركيس يا رشاة وهيبت وعي اسمه سيسي ابو صالح اوه إلا قال ان لم يقوم حكوة صلى الله عليه وسلم فصدق الله نعم اتصدق سم 33 وثلاثين صباح وتكبر الله إلى أن تكبر صدر. 33 وثلاثين صباح الصدر، الله إلى أن تحبي. ثلاثة وثلاثين صباح إلى مص إلى الله. آه، صبي راس موسية حديثه، إيه حديث بكرشكي. واي، بكرة صبي راس موسية يورق واسدى لهنا. صليت إلى مصالحة الله. فإذا ذكرت له بذلك أرغب أصابه شيئا فقال وحور قوئه وبرخ أصابه حفور درسوك أبو صلى الله عليه وسلم بمغفل اسفوة دراسة إحيان صدقات كده يزيبين بسيدي البجول يا هاديز صدق تعالى صلى الله عليه وسلم وحور الله مستعاد وحور قل رعبا الله أكبر برقاس وسبحان الله لده والحمد لله لده حتى تبلغ إلا أبي من من جميعين ثلاث 33 سبحية صباحة رواه مصري بحديث صوره هي أبو صالح أبو عيسو حالي المكوال الزياد يلدها الزيات حالي بحي سيد مدن كوفا عند السليد السواق <تصفيق> أضوه ضمنك على كاك أيضا لأنك فوقك ينجري زيات ما مرتع عليها ذكوان الزيات يا ليقة على المدني أو صلح مرتع حوليا محمد شهيتين وحوليا مرتع صلاة يا صد الجارنا الحمد لله يا الله أكبر صدح يا صد جارنا الحمد لله وبرك يسعى وأي مساء ثانية الثقاشر بقوة حفدنا لا إله إلا الله وحده لا شريفاً له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذا صفتنا من السلساء وحلاني اللي بقى عليه الصلاة والصلاة والصلاة في روايات الثلاثة قفئ إنت أم خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وقفئ يا جنب جيس ولو قفئ حورك هيدا من قفئ برقك عظم حورك هيدا هلا هو اللي <سؤال> يسخية على ورا مول يستعمله إنت إياها تسير وقف أرض العارف وصلاة كم فيها إياها wa وجود من لا في سبحانه وتعالى وايد باب الخصوص في الصلاة خصوصي بابي الصلاة وبحر الخصوصية في الخ حوياء الخصوصية الأخيرة الله استغفر الله استغفر الله استحني وفطر الله الله مند الصلاة ويك الصلاة تورتياد الجلال والإحترام الله والله ما نعنى على عبدي تورى معتنيا ما بنعتورى الجد وملك الجد خدوى حوياء عاية الخصوصية الأخيرة ويا نبي صلى الله عليه وسلم تقول حديثها بدولي غردي قط بورق الصلاة عائشة الكرسي آخرية جللا صلاة كثو كبح الجلاش إلى قرط عائشة الكرسي آخرية جللا الجيلتان خدوعها ما خريب بوليا لا تسمعوا ريح مياه إسمه ليها ما جللا الجيلتان خدوعها تبعي هذا الإنسان سكبيه سوكة هاي لون برقاية الكرسي شرطه سلوجي وأنا حاول يعيش ما هو الخصي في الصلاة قاد خشوء واحدة وحوية الشيكة سنفهم لي صباحا خشوء <تصفيق> واحد غروحا لنفت الصلاة والطوحى الصلاة والطوحى فهو كذلك فهو كذلك وكفر بطع أما خشوء اه تتنابرت صحوية خشوء حيانا بعد ذلك نسألو كالقره قري إمام محمى مصالح المجد شيء خاص قري كالقره صحوية لا صباح يصب للصلاة حتى يوحوا الشوق وقفوا هذا صلاة كتف الصلاة هذه هي وكتفة حقوقها المشغولة وصواة كتفة صلاة هذه وكتفة صلاة هذه وعليسة حيثة بسماء حيثة العلم وحي كتفة جمعي سحيثة لكن أبو حامد الغزالي يوم حقا وعليسة وعليسة مهد وصلاة هذه وكتفة صلاة هذه وعليسة لكن فوقتها بشكة وقال عايش تقولي الله تعالى صلى عليه وسلم صلى لهاس جاهد وحوس وراء لها الأعلام في ذي الأعلام ذر في ليلة الله عليه وسلم فلما انصرف مرقكم حي قالوا إخواني إنهم هذه سنة إلى أبجدهم أقليا وعد بأنبجانية أبي جهب أبي جهب وحاولي أن تطلع عيسى الله فإنها تريد آلهة لي وإذن مشقولي صيب عن صلاة آلهة ومرقه عن صلاة صلاة ديدي أنا خشوق لي وعيده وحاولي هل إله سبحانه وتعالى حصوصا لها لأنك لها أنا وحاولي يا وحي مشقولي صيب معاش المرقى وحاولي يا إقتاب كذا أي مشقولي ye qaboo idir tan markay dig kale oo sidaan ma lahayn ha yaa nahaa allahumma salla alayhi wa sallam ee marka khushuuca baa ka yimiday ya haa ااه وحا ويا خوي الصد وحا ويا واجؤ الصوت الزياد دا لا عبد الله سو واجؤ مقاص حياه في القدسوده وقصر جيش لجيش تاجسكا يلو جيسو قال السلام بهذه في يذلوا بالوسواس يعني أو الله أروح غيري ضد أوضو سيل اللوسيبي يا خلاص ما في على كل لين. مش هيجيده بكون مع بيني مش هيجيده وآخرين مش هيجيده بكون أجلس على نفس هيجيده بكون بقى. قاعد توصل المغربية من الساعة. قاعد تصفى هردو السوط ويش تناوله أنا وحدك فلان. وين عامل مين سعيد؟ أنا مرة صحي وياي سفر كل أمر الله مرق عصاه ويام يلدود من مرق من مساجد في مساجد في مرق عصاه مرق محاضري أحلم طلع مرق مساجد مرق عصاه كيف يا لا البرخة حواليا جوات ببولسي لقاؤ صوت وصي نفوت الأرض يا كوسي القرية إحنا هو أنت وجدول يموت حيو كل حواليا تيوسير يدو يأخذ كرتين سوسيه خير صلاح يا خوش شارق براعي دعم السنة ما المكابع على حكوا مع بركة تسواء قعدوا أعلام ترح وزر على بنياك وأعلام حاليا خط كسائية اللي الكسنة ونزيد لنا هي أعلام سنة ولينا الله وصلاه وعالمه وإن الله مرقة وحول مرقة ومتحول أيام إذهبوا بخميصة هذه رمضان ومتسلام وسن الضافر يالبه صلى الله عليه وسلم الله. أبي جهب الله عبيبا لنجد أباه عابر جل في ذي فك القدرة شيئا العدي ولا ندري وإخوان صحابي إسلامي صلاك في السجالات مرخص حوايا اللهم الصالح جلالة صلاك في السديبات وجا فرح المكان إسلامي صحابي يا من دهم له يفعله وايح إيه العابر خاص حوايا خلافة عبدالله الله مرخص عبدالله الزور ومسي مرخص عبدالله ومسي جي المرخص حوايا مرح طاو سوق يا رجيم قصده في صحيح مسلف أن مرح صحاوي كعملة في جميتان فيديه حوله بي يضرب عدك يسوي يا رجيم تصف بقاوي سويا كده لو حن على الصبح ما عنده صوت شرية كده لو الصبح ما عنده صوت شرفة صوت عصرين خامد الدنيا ويساق يبغون هو جوعك وحد بر على الحيق استقل او وحد وحد صال على الحيويه فق حديث كما النبي صلى الله عليه وسلم تلقي في خبيثات الجايد ابو الدرر كانوا حاولوا يذير يكو تدى ولحيه الله بربر او اسبايد فلنظر عوف لي لاعراضها بربرتيه لي ليكدي لابطه شعر المصيري فلما انصرف حي الحكم بحيوي فيري إذ هم ورطج عند خبيب صلّيس لأذين هذه التاء إلى أن يجهم لكل ناقةين وقتوري إجكيرا بأن بجالية قاء بجال الإعلام إجكيرا وين بحياه الآن وقتوري إجكيرا بأن بجالية أو يجهم أو يجهم قاء وحيا فإنها يدو آنيه بمحيا مشغول سأعرف بروين أنا صلاة في صلاة ديني حديث الله على قدر يشيك الصوت وص صلاتك هذا شو الله يا. إذا وقف صحي على الصمة. تقولتي إذا ملية طيح لا وقف صحوي يا شعرشة. يا ذاك ده حاجة ضرورة ككل. أما استوى الخلا صوته خاطر ضي ضرب مشقول الله يسالكها. ضرب الغيا يا إبراهيم ما. أنا بفحص حوالي سوبر خلوا الدوريان، هالكفرات كتير يا الأغراض كي واحدين، لبنة، أنت فهمت؟ هيالك واحد لودك اللي يحسه رقابين وضيّطين وفحص حواليين، قرباني يلاي كل سوري هي قال لي ما راح تيجريني، وليام قال بس بدأ يا راعي بفحص غرائه كل سوري هي ببدأ الغرفة عدتي واحد ناس آه، كسر على يروح عصمة الدعوة لجيلي ماشل على يروح إياه ما لدعوة رجال وودي يعني، آه، والقصارية والشواهية صار، صار، هلاك اللي بين في السفر، أنا أقول له لو من سوا رمضان باب بين الصلاتين في السفر، لا والله الصلاوات إلا الجمعية، صلاة مرف الصلاة شلت الصلاة لوي لوي اللب إلى غالة سرعة يا منذ كل جد يقول سرعة نورقي عصر غالة جعية شاذي بغرب غالة جعية سر لا كيف سقوطها رأسنا سوية جوع عصير جب التبيض ما هو لقان جوع عصير ما قال عبد الرحمن بن عابد الله تعالى عنه قالوا الرسول عليه وسلم يؤقيذ العبيد الظهر والصلاه الظهر والعصر اصل خديج الحجري اذا كان على, على الظهر على ظهر السير صعد شيخ البريه ويجمع جمع دره بين المغرب والغر الكعيو والعشاء شعره جمع عليه وسلم xaal ka bar kooda dadasi waxaan lahayd dadka masafada salaada lagu jamcirayaa waa masafad inta ee guuya iyo masafad chain masafadu waa qashar lagu haddii hadiis masafad aad iyo sidiga ay caayst segi sabane ee waxa weeyaan waxyaara hadiis dadku dadku kala soo baxbah أنا السفر قليل وقال فهو تصوى القليل لكن بعد الأنواة وحي كعب حد ديار أفضل بنيد أو خربة ثلاثة حركة مجدنة وحاوية أربعة مجدنة وحاوية حركة مجدنة وحاوية أفضل مجدنة وحاوية أرفاف مجدنة وحاوية أرفاف أنا أرف جبرت أرف أرف أرف أرف الله فيه والصوات ضعقه ما يلقى سوف أنا قرأت سامر أصل على, على الفواف أنا قرأت سامر البلد اللي هو الله المستعان عليه الصلاة والعيرة حتى هالك الجزير اللي غفو أول شيء، أول شيء، ماذا؟ ماذا؟ جلوس جالس. لا يوجد جواب. ماذا؟ سوداء كره. كده لو كسرنا كره. أريد جواب خاص حالك. لما تيجي كفوف أنا. إذا ما رفعت أه، مطردأ أفر فرسخو يا هنث بردلا برقاس، فرسخنا وصلح ميل وياه، مطردح الطرية ساعة أفر تي برقاس حاويان، أفر تي فرسخو حن أفر تي بردوا حن الطرية، بين الطرية برقاس، برقوا بس كل برقاس حاويان، اه، محرس له برقاس حاويان وين، حوطني قطع، برقي بترحال إنسان لا دليله. امسك كيلو مسروق جها. أيها الإنسان، وحنا قلنا يا يا فرت كيلو نعم، ما كبر صحيون. وشوفت هاي خوي. فرخابن ساس لقناة بقول يا فرتن الله المستعان عليه طلا. سبع واحد الماضي حوى كتسبر ذكرت ما برقصي. بجيب الأدب يشرحه شرح الفصح رضاني بطبخيني مسل الدمام لحم لوقلة جسكشنا وخضروا رقم 521 مقطس الما ما قال خضر قاصحويه اريت حيراها وحاول اللهم استعاني ما يصب وات في بسم الله الله المستعان عليه السلام قال بعضه أحمس كيدا خلي نوع من المسألة واحد مبدعين وخلاص كوي الجلاد مبدع مش لخلق لسوا فقسين حيث بقها مرقس وحتما يبدأ سويديا ونذو جمع جمع تقديم نوع النغضاء جمع تأخير نوع النغضاء نذو نوع جمع يسونه ونغضاء مرقس اللهم صلّ على سعيس ظهر قد جب أسقلك أنا عصر خيالي اللي بيسه قدنا عصر خطر الله طول العصر ما سلا اللهم صلّ واي باب قصر الصلاة في الصرافه قابله الباويه في السفر والسهر صرافه القابيو وان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحرس صحيح رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فكانوا حلا يزيد كان زيادته في السفر والسفر على ركعتين اللورد عوضتونه بالنجري وعبد بكر يو و عمر يو و اسلام كذلك اسلام صقرها واي قصره وادي بابي سواصله وسلاخ لا فيه هذي. إذا ذالك أحمد وحي قضاء قصر يا خلي بال لكن لا ربي سناوي بالناتي. أما بحريث وقاض وواجب قضاء صلاة كارس. تزمر بساعة في هاي الصلاة إلى القصر للصوف وواجب وقاض. واهي المحسب نواصله يصور الرجحيو وحيد الشريان حديث في حديث عبد العباس. أوراده برقى أصحاويا، صلاة برقى أصحاويا، صلاة واجب روحه كأوح... الله، صلاة وحلا واجبي علي، وحلا أفرع عضوت، سفر كان لفرع عضوت، صلاة الخوف كان لفرع عضوت، حديث من عسى. واجب الله الصبر والنجاح، لكن قصر الجفن بدل عنك وحوري صلى الله عليه وسلم، والصلاة تصدق الله عليكم. فقبلوا صلاة التواصي لا في مسلق سئ أقبل الصلاة لا يحديث في سياح مسلم وين فصلنا وحلا صيحة ضعها نودسين واحد سنيان قصلي واحد ما رضي مش خب حياة وقال لي بتشغية بالسجد وحلا غياب غيره جوهم بالسجد وحلا غياب كتغيس ليان جم لي يا بنت جم على سفنا يوم قصلي قصو واحد ليلا قصو حدا بعه صلاة قلت اللي قل يوم بينا ما بقى علينا صلاة من السنة من السنة من اليومه وما صلاة حرام من السنة من اليومه الوح ولا هو حويان لقى صو حدا حافظها معها هاي ذهلي ويان هاي لو أحد يسافر الله الجمعة الجمعة صلاة الجمعة وعن سعر السعدي رضي الله تعالى عنه ونكر جانا رضا التنار وحيكم مرميق في بندر رسول الله وعلي سمع رسولك من برفيسي من أي عيدي من أي عيدي ف... من أي عيدي قيتيبك آهاري هو يسو يا من جاء منكم على وايا أمة الجاهلين بعد سماه وكمر ما في منبر وغسول الله عليه صلواته وسلامه من مرقسي من أي عود هو جيت يوم كطعيساء لنبي جدوان فقال سهل بعوض حوري من مرقاء الغابة وحوي جيت من برقس حوي الغابة اللي يراهكم منها جيت الله رحيق اللي يراه غابلو نيل وحوي عواليد المدينة كمدنا وبرقس حوي ونيل برقس حوي المدينة كحن تبرقى أصحاوية حقا قلباتك رأيان الإله ها برقى أصحاوية أو قيت وطرفاءه كليل ويا لكن غابل وماشه كبحه ويا أخوال أسوية ضافيو من أرفاء الغابة ماشا غابل الإله نور الحين تكبحه قيت نورك الليل متغاني يا قيت نورك الليل وقيت أسوية أنا أحاو نجي نور الحين بابن انتلك نور الحين بابن وقلت له يا ربيع برقة قلت يا سويا ونحن كبح ماشا غابة من ضرفاء الغابة ماشا غابة لإنهاء وقلت ويا وقد رأيت رسول الله أنه وقام يدل السالح عليه من برقة وشيسا فكبروا وكبر ناسه وقفنا وي التكبير سيوراه بلا شي سواهو حول من برق مرخص وحواء ركوعا فنزل وققرات الدب أصباحي حتى سجد الله وكسجده في عصر من مر مرقس وسيسي حتى فرغ الله وفارغ من آخر الصلاة الصلاة إلى آخر ثالث على الناس تكيب وقاربين فقال الحرياء يهان الله اليوم إنا من بي الصلاة حالا صلوا اليوم من تكرير لتأتوا بيسي أزري الناس تكيب وقاربين من يتيم الصلاة الصلاة فصلى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليها من برخيسة صار ثم كبر عليها البرخدشيسة فتقول ثم رفع قلبه صدق على من حسم الله ويرك ثم وهو عليها سودشيسة ثم لا يزال قها قرأت بديبو صباح صلى الله عليه وسلم من برخدة صبح جرانج راو جلهاير كو لبا ب صبح صبحها صلها ورفعها ويا ايوه فاهوس حكاه بالمسجد دلوس برقم عبد الله بن رب يالله تعالى عنه عن انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ورب جاءك في يوم الجمعة في مثل ولد جمعه فريا ما يرك اسم واجب وسوسه كله كلاسيك لوقيد ذا ظاهريا جواهر وحفوان وانما فترت به قبان أكبر قصص حاوية ؟ ظاهرية لا واحد قانون واجبيه. أليس هذا راجح أو سنوية؟ وعن جابر الله رضي الله تعالى عنه قعنه قالوا حري جاء الذي الرجل الباني والنبي الذي الله عليه الصلاة والسلام يخطبه وخطبة زينية النبي رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب الناس قال رسول الله صليت يا فلان ولدك تاي قال رسول الله يبا تشد قال رسول ركعتين وحدث فورك عرفه يودوك اه رجعت هنا لو رفعت على الوضوء وصير روايه حي ركعتين لو ركعتو كذا كيري ذنك رجل صليك صليك ابن عمر قال قطفال الاوريدري مساء كل بي اي سواء النبي صلى الله عليه وسلم خبطي اخره يماكسفاريز عمر ما تكون كيري مايا فرانسك المركه اديكا دكت مشه فضيله يصلح الله البنوردهن امامك هو ولدها اللي فترت اللي فرا حبيب خبطدينيا لو اوكران بكره الله والله دي طاهر شو انا ضع اعطيه على halkaas xududii عليه saabiilay waran kaftan ama waxa weeyaan halkaas saasoo kale markuma suwaab wii diisa qaysoyo waxaan waxayna الله salaayti kubuun amar al-ghadafari walu rijri midisa wal abdullah ibn umar radiyallahu anhu wuxuu yiri kan rasuuluhu sallallahu alayhi wasallam هو فضائل مرتبه قال لنا فضائل ابن الجبري لا واه رحت فور له وحاول بركو في البديه في سدرج كذا لو كرجلو تكلو سيت سدرج وعاد الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وحريدا قلت لصاحبي فقفت اكتاف قلت له ابي انset امس توحد لي يوم الجمعه ذا والامام يقدر ينام كنا في البدينه قد له هوطه لوغوس ورفاكه مسافرين لصاور لاي سيدنا الغاد يا حار صرات الجمعه دي يا قصر الجدبه ووحي السفر وغمقه عاويه مدحد جنبها هو السفر الحلويه كان مخضم والله